البيع وان شاء رده اذا دخل السوق وعرف نعم. والخيار لا يكون الا في عقد صحيح ولان النهي لضرب من الخديعة امكن استدراكها بالخيار فأش... ان النهي نهي تحريم وفيه ما فيه من الخديعة وهذه الخديعة مستدركة نقول صاحب السرعة بالخيار إن شئت أنظر البيعة وإن شئت رده. نعم. فأشبه بيع المصرات. المصرات. المصرات. المصرات هي أشاة أو البقرة أو الناقة التي جمع فيها لبنها اياما ثم أدخلها السوق ليبيعها كأنه منع اللبن فيها وحبسه. حتى إذا جاء المشتري لمس ضرعها فوجد فيها لبن كثير فظن أن هذا من جمع ليلة مثلا وظن أنها محلوبة بالبارح بينما هي منذ ثلاثة أيام ما حلبت اللبن مجتمع، فهذا غش وخديعة وبيع المصرات المشتري بعدما يحلب ويتبين له الحقيقة والواقع هو بالخيار له الخيار ثلاثة أيام إذا حلب ثم حلب ثم نذر واستقر اللبن عنده إن رضيها أمسكها وإن لم يرضها فكما تقدم لنا ردها وصاعا من تمر نعم. وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة فإن لم يغبن فلا خيار له إن لم يغبن يعني كان الشراء بنفس القيمة الحقيقية فالمشتري آثم والبايع ليس له خيار المشتري آثم لأنه خرج يتلقى وخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آثم بفعله وربما يخسر لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ما دام أن السلعة بيعت بقيمتها المعتاده فلا خيار له ويحتمل أن له الخيار للخبر والأول المذهب ويحتمل أن له الخيار للخبر يعني يحتمل أنه وإن كانت السلعة بقيمتها فيقول عنادا لهذا الذي خرج وخالف السنة أنا أرد البيعة فيكون له الخيار وهذا هو الأقرب لأن النص ورد بهذا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في القيمة أو النقص قال من دخل السوق فهو بالخيار لأنه فلم تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار إذا أتى السوق فهو بالخيار حتى وإن لم يكن فيها نقص في القيمة نعم لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن يعني إذا لم من يقول لا خيار له يقول جعلنا له الخيار لدفع الضرر عنه فإذا كانت البيعة بقيمتها فلا ضرر عليه وليس هناك شيء يدفع فالبيع صحيح ولا خيار له نقول بل نقول له الخيار لمخالفة المشتري نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يحمل على هذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن، يعني اذا دخل السوق وجد أنه مغبون فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في رد هذا البيع وكل هذا من الشارع الحكيم حماية للبايع والمشتري ولكل مسلم نعم. فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي لان المرأة قد يقلل او يقول انا اخرج للنزه او اخرج للتمشية او لكذا او لكذا وهو في باطل الحقيقة يقصد لعله ان يجد جالبا فالاولى ان يكون له الخيار والتحريم حتى وان لم يقصد التلقي نعم ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر لأنه ما قصد التلقي نعم والبيع للركبان كالشراء منهم لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن والشراء والبيع فيه واحد كذلك البيع للركبان كالشراء منهم مثلا الرجل عنده بضاعه في البلد فيخرج بها الى خارج البلاد من ياتي لاجل ان يبيع عليه فالقادم يريد شراء حاجه اذا وجدها في مدخل البلد مثلا ربما قال اشتريها واعود واسلم من التعب داخل الاسواق ففي هذه الحال ربما يكون البائع زاد في السلعة زيادة فاحشة مثلا السلعة تساوي مئة وخرج بها خارج البلد يتلقى من يقدم للشراء فإذا جاءه من يريد الشراء قال له بثلاثمئه وهي لا تساوي في السوق إلا مئة ثم إن هذا الرجل الذي قيل له بثلاثمئة إن ساوم أو ماكس فان مماكسته وصومه سيكون بقدر فيقول له لا بدل لثلاثه مئه بمائتين وخمسين فيقول نعم لا باس من اجل راحتك و لا تتعب في الدخول للسوق انا ابيع عليك بمائتين وخمسين بينما هي لا تساوي في السوق الا مائه واحده فهذا لا يجوز محرم ولا يجوز التلقي نعم. سواء كان التلقي للبيع أو للشراء لا يجوز أن تتلقى الركبان لتشتري منهم ولا يجوز أن تتلقاهم لتبيع عليهم قبل أن يدخلوا السوق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل صلينا مع امام صلاة العشاء فصلى خمس ركعات ساهيا وبعد السلام نبها لفعله بدلا ان يسجد للسهو قال ان يعيد الصلاة فخرج جماعة وصلى بالاخرى ماذا كان يترتب عليه وما حكم الذين خرجوا اذا صلى الامام الصلاة الرباعية خمس ركعات إن كان متعمدا بطلت صلاته وصلاة من تابعه من المامومين وإن لم يكن متعمدا فنبه لهذا فعليه بعد أن يسلم أن يتوجه إلى القبلة ويسجد لسهو وصلاته صحيحة وإن نبه في أثناء الركعة الخامسة وجب عليه أن يجلس ويتشهد ولا يتمها ولا يركع ولا يسجد وإنما ما دامت خامسة فيجلس ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ويسجد للسهم فإن رأى بطلان صلاته وأعاد الصلاة فالصلاة الأولى هي الصحيحة والصلاة الأخيرة هذه ما تصح لأنه مأمور بأن يسجد للسهو فقط وصلاته صحيحة يقول هل من السنة التورك في الصلاة الثنائية سواء كانت نفلا او فرضا للعلماء رحمهم الله في التورك اقوال لكن ثابت في السنة ان التورك في الصلاة بالتشهد الاخير من الصلاة التي فيها تشهدان كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يتورك في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير ويفترش في التشهد الأول وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، كصلاة الفجر والنوافل التي تصلى ركعتين ركعتين والافتراش والترورك الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها هذا يسمى افتراش والتورك أن يجعل يتيه على الأرض يجعل وركيه على الأرض ما يجعل بينه وبين وركيه شيء رجل أو غيرها هذا يسمى التورك والتورك السنة في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان. والافتراش في التشهد الأول وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد هذا هو الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء رحمهم الله اختلف بعضهم في مثل هذا فرأى بعضهم التورك مطلقا في كل صلاة ورأى بعضهم الافتراش مطلقا في كل صلاة والصحيح كما هو الثابت في السنة أن التورك في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان والافتراش في التشهد الأول وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد يقول وهل يصح الصلاه بدون رفع اليدين بتكبيره الاحرام السنه رفع اليدين عند تكبيره الاحرام التي هي اول التكبير في الصلاه وتكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه فمن دخل في الصلاه بدون تكبيره الاحرام فصلاته غير صحيحه اما اذا كبر ولم يرفع يديه فالصلاه صحيحه لان رفع اليدين سنه وليس بواجب تقول السائلة انا امراه ارضع ولي حوالي ثلاثة اشهر لم تأتني دورة منتظمة بل يأتيني دم قليل ولونه فاتح الى اخر ما قالت واقول اذا كان هذا منتظم في ايام الدورة فيعتبر حيضا وانما اثر عليه الرضاء لأنه قل ما تحيض المرضى كما قال العلماء فإذا كان منتظم في أوقات الدورة فيعتبر حيضا وإذا اختلف أو قلت مدته أما إذا لم يكن منتظم وليس في أيام العاده فالأصل أنه ليس بحيض فتجب فيه الصلاة فتصلي فيه المراه لان الصلاه لا تسقط عنها الا بمسقط يقين والمسقط اليقين هو دم الحيض ودم النفاس اما سائر الدماء التي تنتاب المراه فلا تسقط عنها الصلاه بل يجب عليها ان تصلي فاذا كان هذا غير منتظم وغير مترتب في الشهر فحينئذ لا تجلس له وهذا تؤدي معه العمره وإذا كان منتظم ومثل يأتي في أيام العادة أيام الحيض وإنما تغير لونه فنقول لعله تغير لونه بسبب الرضاع فهو حيض تجلسه ولا حرج عليها أن تخرج إلى الطائف او غيره اذا ما دامت بهذا الشكل حتى ينقطع ثم تاتي وتؤدي عمرتها فان خرجت خرجت وهي على احرامها ما ينتقض احرامها ولا تحرم من جديد وانما اذا انقطع دمها واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من راسها وقد حلت من عمرتها فالمحرمه على احرامها ما يحتاج ان تحرم من جديد بعد طهرها يقول اذا تكررت الجنابة اكثر من مرة هل يكفي لها غسلة واحدة اذا تعددت او تكررت الجنابه فيكفي غسل واحد حتى لو كان على المراه اكثر من, موجب من واجبات الغسل مثلا كان عليها جنابه ثم حاضت ثم انقطع دم حيضها فتغتسل غسلا واحدا تنوي به رفع الجنابه والحيض والاغتسال واحد ولو تعدد تكرر الجماع فيكفي فيه غسل واحد يقول إذا سل المسافر خلف إمام وأدرك معه ركعة واحدة ولا يدري هل هذا الإمام مسافر أم مقيم فهل له أن يقصر الصلاة خلف خلفه أم يتم صلاته المسافر إذا دخل في الصلاة خلف إمام مقيم وجب عليه أن يتم الصلاة ولو لم يدرك إلا التشهد لو ما أدركت مع الإمام إلا التشهد والإمام مقيم وأنت مسافر فعليك أن تتم الصلاة صلاة مقيم ولو قصرت الصلاة التي بعدها إذا صليتها مع مسافرين فالمسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه أن يتم والمقيم إذا اقتدى بمسافر وجب عليه أن يتم فمثلا دخلت المسجد وإذا به جماعة مسافرون يصلون العشاء ركعتين ودخلت معهم أنت وأنت مقيم فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بما بقي عليك ركعتان هذه امراه تقول صلت خلف امام وهي في شرفه تطل على المصلين ولضيق الوقت وقد اقيمت الصلاة صلت وحدها خلف الامام الظاهر والله اعلم ان هذه صلاتها غير صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه منفردة والمرأة ما تصح صلاتها منفردة إذا وجد من يصلي معها أما إذا كانت هي وحدها مع الإمام مع الجماعة لا يوجد إلا هذه المرأة فتصلي خلفه كما صلت المرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أنس ويتيم ويقول صليت انا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا فالمرأة اذا كانت وحدها تصلي اما اذا كانت مع امام معه نسوه فلا يجوز ان تنفرد وحدها وليتنبه لهذا الاخوات بعضهن مثلا تكون في صف وحدها وهذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا إذا كانت وحدها في المسجد فنعم أما معها غيرها وتنفرد في صف فلا وكذلك الرجل لا يجوز أن يصلي خلف الإمام وحده فإن لم يوجد غيره صلى بجوار الإمام صلى عن يمين الإمام يقول السائل هل للصلاة بين الأذانين يوم الجمعة قبل صلاه الجمعة دليل شرعي نعم الأذان الأول مشروع يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هؤلاء هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم والأذان الأول يوم الجمعة شرعه وبدأه عثمان رضي الله عنه وارضاه ذا النورين أحد العشرة المبشرين في الجنة والذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض رضي الله عنهم وأرضاهم فهو رضي الله عنه رأى الأذان الأول ليجتمع الناس لصلاة الجمعة لأنه وقع عليه رضي الله عنه في زمن عمر دخل المسجد وعمر يخطب فاستكثر واستغرب عمر رضي الله عنه ان ينتظر عثمان الى هذا الوقت فقال ما هذا فقال عمر عثمان رضي الله عنه ما زدت بعد ان سمعت الندى ان توضأت وجئت حينما سمعت وعلمت سمعت النداء توضأت وجه فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا يعني تأخرت ولم تغتسل وضوء فلما كان الأمر له رضي الله عنهم جميعا شرع النداء الأول ليتهيأ الناس وليعلموا لأن الناس في بيعهم وشرائهم وأعمالهم يسهون فإذا سمعوا النداء جاءوا أما إذا انتظر فيهم إلى النداء الاخير ربما فاتت عليهم الخطبة والخطبة مقصود سماعها يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين فهو قد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ويسال هل للصلاه بين الاذانين يوم الجمعه قبل صلاه الجمعه دليل مشروع هل للمؤذن في المسجد الحرام أو غيره الترديد خلف الإمام إذا كان هناك حاجة فنعم لأنه احيانا ينقطع المغرفون واحيانا يخفى الصوت واحيانا يعرض ما يعرض ومع كثرة الناس فاحتياطا لألا يرتبك المصلون في صلاتهم أمر أمر ولات الامر بان ينبه خلف الامام واحيانا في وقت الزحام الشديد والكثره ينقطع المغرفون او يخفى الصوت فاذا خفي الصوت او انقطع او حصل ما حصل او خفي صوت الامام ارتبك المصلون في صلاتهم والناس كثره ومتباعدون ولا يكفيهم منبه واحد او منبهان او ثلاثة او خمسة او عشرة فلذا رؤيا ان فيه تنبيه المؤذن بعد الامام فيه مصلحة هل يشرع للمأموم التقدم على الامام في غير الجهة التي فيها الامام نعم لا بأس المأموم لا يتقدم على الإمام في جهته فإذا كان الإمام يصلي خلف المقام كما هو الحال فلا يجوز أن يصلي بينه وبين الكعبة أناس لأنه يكونون أمامه في جهته أما إذا صلى الإمام خلف المقام فيجوز أن يصلي الآخرون بين الركن اليماني والحجر الاسود بينهم وبين الكعبه ذراع فقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين